يبشرهم ربهم برحمة منه ورقوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عاده أجر عظيم يا أيها الذين ستتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُ قومن خوامكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله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 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغنى عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولئتم مذببين